5. استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه أحتاج إلى هاتف جديد يا صديقي هذا واضح فهاتفك يبدو أنه لا يشتغل جيدا إضافة إلى ذلك قد أصبح قديما يجب عليك أن تشتري هاتفا زكيا توجد فيه الكثير من البرامج كالفيسبوك والواتساب وتويتر وبرامج الدردشة الأخرى وهناك البرامج المفيدة في الدراسة أيضاً كالقواميس والتفسير والقرآن الكريم إضافة إلى أن الهواتف الحديثة لها شاشة كبيرة وقد أصبحت منتشرة في كل الأماكن في الآونة الأخيرة في الحقيقة لم أعد أعرف أي هاتف ذكي سأشتري فهناك الكثير من أنواع الهواتف يجب عليك أن تختار هاتفا مناسبا لنقودك. ويجب أن تكون ذاكرته كبيرة من أجل أن تحفظ الملفات والصور والكتب. ويجب أن تكون الكاميرا له جيدة من أجل التقاط الصور. وأريد أن تكون شاشته كبيرة من أجل أن أتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. ما رأيك أن نذهب غدا إلى مركز المدينة؟ ونختار لك هاتفا مناسبا فكرة رائعة شكرا يا نزار لا شكرا على الواجب يا صديقي